ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذي المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ نَزَعْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً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 إلاا أَ تَأتِيَهُ سُنَّةٌ الأأََّلينَ أَ يَأتنَهُم العذاابُ قُبُلا وَما نُصِل الْ المُقسَلينَ إلاا مُبَشِرينَ ومنذرين وَأَجَادِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنَّ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 وَاجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا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 لقينا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني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 فَرْتَدَّ على آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما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 فالله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا